كلماتك كلها نور وضياء فهل اسمعتني شيئا من نجواك هكذا قلبي يا الهي هكذا تسبيحاتي روحي هكذا قلبي يا الهي هكذا تسبيح اشي ثاني وابتسامي واتموه قلبي يا الهي هاك تسبيحا روحي هاك قلبي الله يا الهي هاك تسبيحا يروح من فادي واشفاه من فادي وانشفاه وابتسامي واطوب <تصفيق> وامن بالفي هدوءي بولماتي حين تحلو اغنيه في قلبي وحياتي في حياتي وامن بالفي هدوءي بولماتي حين تحلو ogni eti lek حاتي روحي هاك قال لي الله يا الهي هاك تسبي روحي من فؤادي واشفائي من فؤادي واشفائي وابتسائي تشدو طير كون شوقا وهلف طير تشدو طير الذل كون شوقا وهلف شوقا bi hadir ruhhi haka qalbi ya ilahi hal katasbi bi hadir